في ظلام الليل لما عانق البدر النجوم واعتر الكون سكون وهدون ووجوم في ظلام الليل لما كم تمنى القلب من أمنية وكم نسج من خيال وفي غمضة عين ماتت الأمنيات فيا ليت شعري لم تعش حتى تموت لم تعش حتى تموت في ظلام الليل لما عانق البدر النجوم واترك هنا سكون و هدوء في ظلام الليل لما عانق البدر النجوم واترك هنا سكون و هدوء واختفى كل حديث غير همس العاشقين وازيز و من صدور الخاشعين واختفى كل حديث غير أمس العاشقين واسيس وسهيقون من صدور الخاشعين استمال الليل قلبي وبه زدت افتتاع بصدر الليل دفء وبكفيه حنا استمال قلبي وابه زدت افتتان فبصدر الليل افق وبكفيه حنان فاتخذت الليل داري وابه طاب البقاء وتخيلت بأني سوف أحيا في هنى فاتخذت الليل داري وابه طاب البقاء وتخيلت بأني فإذ الليل كوحش وملاذ المجرمين سجون واسطها ألف سجين فإذ الليل كوحش وملاد المجرمين وعلى الليل سجون واسطها ألف سجين عندها قلت وداعا عن أنت يا شغم السنين عندها قلت وداعا عن أنت يا السنين سوف أمضي نحو صبح فيه تصح الكائنات فيه أطيار تغني و. غصون راقصا سوف خمقه فيه تصح الكائنات فيه أطيار تغني وغصون راقصا وفيه النور تهدى بين أطراف النخيل يعزف القلبول لحنا فيناغيه الهدي وفيه النور تهدى بين يعزف البلبل لحنا فيناغيه الهديد فاهويت الصبح حتى لم أطق عنه الغيار فإذ الصبح لهيب وضجيج واكتئاب فاهويت الصبح حتى لم أطق عنه الغيار فإذ الصبح لهيب وضجيج وافتيار فهو كالليل نسيم بعضه والبعض ريح فإذا أبصرت حسنا فاذكر الوجه القبيح لن ترى فيه كمانا ليس في الدنيا صحيح لن ترى فيه كمانا ليس في الدنيا صحيح, صحيح لا تسني أين أنضي فابي الدرب يسيح لست أدري يسير أم شيء عسير لا تسمي شين أمضي فابي الدر يسير, يسير لست أدري ليسير صار أم شيء عسير كم تمنينا أمان وانسجنا من خيال أن نرى الدنيا نعيما وهناء وجما كم تمنينا أمان وانسجنا من خيال أن نرى الدنيا واهنا انواجما فاذل الامال قصور من خيوط العنكبوت ليت شعري لم تعش حتى تموت فاذل الامال قصور من خيوط العنكبوت ليت شعري لم تعش حتى تموت